بسم الله الرحمن الرحيم الآن نبدأ الأسئلة والإجابة عليها ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للصواب نقول أما قولهم إنهم يدعون الله ولا يدعون الميت ولكنهم يرجون بركه القبر أي ما أبرك بيوت الله أو هذا القبر هم سيقولون إن بيوتر لا أبرك وأقبل الإجابة وإذا كان كذلك فلماذا يذهبون إلى هذه الأرض أو هذه البقعة التي في هذا الميت ثم إن الشيطان سوف يلقي في قلوبهم التعلق بهذا الميت حتى تتعلق قلوبهم به أكثر مما تتعلق بالله وإلا فما معنى أن يذهبوا ليدعو الله تعالى عند هذا القبور وعلى هذا ففعلهم هذا خطأ وإن كان قد لا يوصل إلى الشرك لكنه خطأ وضلال مبين وقال بيوت الله أفضل من هذه البقاع المساجد التي محل ذكره والصلاة له عز وجل ودعائه وطلاوة كتابه ثم إنكم إذا تعلقتم بهذه البقعة فلا بد أن يكون لها تأثير على قلوبكم وعلى انصرافها عن التعلق بالله إلى التعلق بالمخلوق هون على نفسك هون على نفسك ارجع إلى ربك عز وجل صل لله وأكثر من الدعاء لله تعالى في حال السجود فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال اما السجود فاكثر فيه من الدعاء فقامن أن يستجاب لكم قامل بمعنى حري أن يستجاب لكم وقال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد نعم جزاكم الله خيرا وهذا سائل يقول فضيلة الشيخ هناك من يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم حي في قبره ونحن ندعوه وضح لنا ذلك جزاكم الله خيرا نعم نقول ما هي الحياة التي يقول إن رسول حي أهي حياة الدنيا التي هي حياة العمل أم حياة برزخيه لا نظير لها في حياة الدنيا إن قال إنها الأولى هي حياة الدنيا فهذا يعني أن الصحابة دفنوا نبيهم وحي عياذ بالله ووأدوا هو وحي. ولا احد يمكنه ان يفوها بهذا القول ابدا وإن قال انه حي حياه برزقية الله اعلم بها فاننا نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له ومحمد صلى الله عليه وسلم ملك ادم فعمله منقطع بموته لكن لا ينقطع ثوابه لأنه قال عليه الصلاة والسلام أو علم ينتفع به وكل علم ورثته الأمة فإنه عن طريق من؟ عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا فكل ما عملت الأمة من خير فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثله لأن علومه عليه الصلاة والسلام انتفعت في الأمة وهو الدال على الخير ومن دل على خير فله مثل أشياء فائدة ومن ثم كان من السفح أن الإنسان يتصدق للرسول أو يصل ركعتين ويقول لرسول الله أو يقرأ القرآن ويقول لرسول الله هذا غلط خطأ لأننا نقول لهذا الفاعل أأنت أنت أعلم أم أصحاب رسول الله فسيقول أنا ولا ولا أصحاب رسول سيقول أصحاب رسول الله ثم نقول له وإذا كانوا أعلم منك فهل أنت أشد حبا منهم لرسول الله ام هم أشد حبا منه؟ هم أشد لا شك هل كان أحد من الصحابة رضي الله عنهم يقوم بعمل صالح ويقول هذا لمحمد عليه الصلاه والسلام ابدا ما جاء عنه هذا اطلاقا ثم نقول اي عمل صالح تقوم به فللنبي صلى الله عليه وسلم مثله ان صليت فلرسول مثل صلاتك ان تصدقت فلرسول مثل صدقت ان صمت فلرسول مثل صيامك ان حججت فلرسول مثل صيامك لماذا حجيب يا جماعة لأنه هو الذي دلنا على هذا والدال على خير فاعل ولأن والتنا العلم منه ولا ينقطع ولا أجره عليه الصلاة والسلام لأن العلم لا يزال باقيا إلى يوم القيامه فإذا قلت صليت ركعتين وقلت هذه لرسول الله فيعني ذلك أنك حرمت نفسك من الأجر فقط إذ أن أجر صلاتك الركعتين ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم سواء قلت أن هذا الرسول أو لا فعلى هذا يؤجر الإنسان على صلاة الركعتين لنفسه أجر الفعل ويؤجر الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك أجر أجر, أجر الدلالة فله مثل أجر ولهذا لم يكن افقه الأمة وهم الصحابة يفعلون هذا أن يفعلون الفعل ويقولون هذا ثوابه للرسول ما فعلوا هذا إطلاقا نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل أحد مشائخي من أهل الثقة أحد مشائخي من أهل الثقة يقولون أن مستقر رحمة الله هي ذات الله فما هو قول فضيلتكم هذا نسب بصحيح مستقر رحمة الله الجنة قال الله تبارك وتعالى أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا واما رحمة الله التي هي صفته فلا يقال إن الله مستقر هذه الصفة بل يقال إن الله موصوف بهذه الصفة ولا يقال إنه مستقر لها لأنك لو قلت إنه مستقر لها لازم أن تكون الصفة شيئا قائما بنفسه استقر في شيء آخر وهذا ليس بصحيح بل مستقر رحمته يا جنته ألم يعلم هذا القائل أن الله تعالى في الجنة أنت رحمتي أرحم بك من اشاء فلا بأس أن يقول الإنسان جمعني الله وإياك في مستقر رحمته أسأل الله أن يجمعني وإياكم في مستقر رحمته نعم. جزاكم الله خيرا هذا زائر يقول ما رأي فضيلتكم في طرق الذكر التالية القادرية التيجانية النصرية وغيرها وهل هي بدعة حسنة أم لا نعم أقول إن كل منهج وكل طريق يخالف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه فإنه بدعة مهما كان ومهما سمي ومهما كان ممتدعه فكل منهج وكل طريق وكل ذكر يعرض عليه على الكتاب والسنة وعمل الصحابة إن وافق فهو حق وسمه ما شئت وإن خالف فهو باطل وسمه ما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس يوم الجمعة إن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله فانت يا اخي لا تقص المناهج والطرق بفلان او فلان ولكن قصها بايش ايش يا اخوان الكتاب والسنه فما وافق الكتاب والسنه فهو حق وما خالف الكتاب والسنه فهو باطل واستمع به اسمع الى الايه والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار أكمل والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه فمن لم يتبعهم فليس داخلا في روى الله ومن تبعهم غير احسان فليس داخلا في روى الله لان الله قيد الاتباع بإيش والذين اتبعوهم باحسان اي صار على طريقتهم ولم يخرج عن منهاجهم ولذلك انا في هذا المكان ادعو المسلمين عموما الى, إلى الالتفاف حول سنة الرسول صلى الله عليه وسلم حول منهج الصحابة رضي الله عنهم فإن منهجهم هو المنهج السليم لقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأن خير القرون من قرن الصحابة ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول فضيلة الشيخ ما حكم الانتساب إلى السلف الصالح؟ وقولنا أنا سلفي العقيدة. الانتساب إلى السلف الصالح واجب لأن السلف الصالح هم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقولها أنا سلفي إن أراد إقامة حزب أو انتماء إلى حزب فإننا نعارض الحساب. ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وإن راد بقولي أنا سلفي أي, أي أنا أتبع السلف ولست أليد أن يقيم حزبا أضلل به من خالفني فهذا حق كلنا سلفيون كلنا نسى الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف كلنا نسى الله ذلك لكن أن نقيم حزبا يسمى سلفيا وحزبا آخر يسمى إخوانيا وحزبا آخر يسمى تبلغيا وحزبا آخر يسمى كلا ويكلا ما نرى هذا ما نرى هذا هل في الصحابة رضي الله عنهم تحزبك كهذا أجيب لا نقول لا ونقول من عنده دعوة سوى ذلك فليأتي بها ما تحزب سلف الأمة كلهم على طريق النبي صلى الله عليه وسلم يتبعون اثاره ظاهرا وباطنا أقيدة وقولا وفعلا واما التحزب، فإننا ننكر أشد المكاف ونرى أن الأمة الإسلامية يجب أن تكون حزبا واحدا على منهج من على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, وأصحابه. اعجب لقوم يحبون السنة وينتصرون لها ثم إذا خالفهم إنسان في مسألة من مسائل الدين التي يسوق فيها الاجتهاد عادوه ورموه بالبدعة وشنعوا عليه مع أن مسألة تجلها من مسائل الدين الخفيفة يعني ليست في أصول الدين ولا في أركان الدين مسألة خفيفة يفقد عليها ويعادي عليها ويشنع لماذا لقد قال الله تبارك وتعالى الرسول عليه الصلاه والسلام ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله وقال الله تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه وقال تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والاولئك لهم عذاب عظيم الصحابه رضي الله عنهم يختلفون في مسائل كبيره لكن لا يتعادون لا تباغضوا لا يشنع بعضهم على بعض وأضرب لكم مثلا واضحا لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه الاحزاب وكانت غزوه الاحزاب ان قريشا ومن ملاهم من العرب اجتمعوا في نحو عشره الاف رجل عشره الاف مقاتل وجاءوا الى المدينه يقاتلون النبي عليه الصلاه والسلام وكان الامر كما وصف الله اذ جاءوكم من فوقكم إيش ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلاغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هناك بطل المؤمنون وزلزل وزلزال الشديد بنو قريضة نقض العهد وبنو قريضة احدى قبائل اليهود الثلاث والثانية بنو قنقاء والثالثة بن النظير كل القبائل هذه جاءت الى المدينة حين علمت في التوراة ان نبيا سيبعث ويكون مهاجروه المدينه فجاءوا اجتمعوا في المدينه ولما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عهدوا ولكنهم نقضوا العهد وكان اخرهم بنوا قريضه نقضوا العهد وملاوا الاحزاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رجع النبي عليه الصلاه والسلام من الاحزاب صن أن الأمر قد انتهى فنزع لامته فأتاه جبريل وقال له اخرج لهؤلاء الذين تضرعه من هم من هم يا أخوان بني قريضة اخرج اليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اخرجوا اليهم لا يسلين أحد الأصلى إلا في بني قريضة حثهم على المبادره فخرجوا في اثناء الطريق دخل وقت العصر فانقسموا قسمين قسم قالوا نصلي العصر في وقتها والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما امرنا لا نصلي الا في بين القريضه من اجل المبادره الى الخروج وقسم قالوا لا لعل النبي صلى الله عليه وسلم اوحي إليه الا صلاه الا في بني قريظه فلا نصلي الا في فلا نصلي إلا في بني قريظه اختلفوا في ايش والصلاه ركن من من اهم شان الاسلام والصلاه التي اختلفوا فيها هي افضل الصلوات ما هي صلاه العصر صلاه الوسطى احدهم صلاه في الوقت وآخر صلىها بعد الوقت اختلفوا هذا الاختلاف العظيم في أصل من أصول الإسلام ولما رجعوا إلى رسول عليه الصلاه والسلام لم يعنف واحدا منهم ما قال للذين صلوا قبل أن يصلوا إلى بني قريضة في الوقت ما قال اخطاتم ولا قال للآخرين اخطاتم لأن الدليل محتمل الدليل محتمل واذا كان الدليل محتملا فانه لا يجوز لنا ان نظلل من خالفنا فيه لانه اتق الله ما استطاع هل الصحابه بعد هذه القصه وقع بينهم عداوه واختلاف في القلوب لا. ابدا والله الان اخواننا الذين ينتسبون الى السنه ويحدثون عليها اذا اختلفوا فيما دون ذلك ظلل بعضهم بعضا وعاد بعضهم بعضا وكأنه خرم فرضا من فرود الإسلام اختلف الناس مثلا إذا سجدت هل تقدم الركبتين أو اليدين في خلاف إذا جاء شخص يقول أنا أرى أن يقدم اليدين فرأى شخصا قدم الركبتين عادا وقال هذا من ذوي الركب وأنكر عليه والمسألة يشيع هي المسألة السلام في السنة والقول الراجح الذي تدل عليه الأدلة أنه يبدأ بالركعتين قبل اللجاء إلا إذا كان هناك عذر فالعذر لا يكلف الله الا وسعها فاقول يا اخواني الواجب على الشباب خاصة وعلى الأخوة, الأخوة الطلاب العلم أيضا الواجب أن يتحدوا وأن يتفقوا وأن لا تختلف قلوبهم لاختلاف في راي يسوق فيه الاجتهاد نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما حكم كتابه الايات القرانيه على اللوح ثم يغسل الاناء بماء فيسقى به افتون ماجورين هذا للمريض يكتب للمريض على لوح بزعفران أو شبهه ويغسل ويشرب يشربه المريض هذا فعله بعض السلف واستدلوا على ذلك بعموم قول الله تبارك وتعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين فاي طريقة استعملت القرآن لاستشفاء بها وهي غير محرمة فإنه لا بأس بها لكن أحسن من هذا أن يقرأ على المريض أن يقرأ على المريض هذا هو الحسن ولا يخفى على بعضكم قصة السرية الذين بعثهم الرسول عليه الصلاة والسلام ثم نزلوا على قوم ولكن هؤلاء القوم حرموا من الخير لم يضيفوه ما جعلوا لهم ضيافه فسلط الله على زعيمهم عقربا لدغته. وكانت لدغة جيدة فقالوا هل فيكم أحد يقرأ قال لعل هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم وتنحوا ناحية لعلهم يقرؤون فجاءوا إليهم إلى الصحابة وقالوا إن سيدهم لدغ فهل منكم أحد يقرأ قالوا نعم لكن ما نقرأ عليكم إلا بعوض أنتم من حقنا في الضيافة ما نقرأ عليكم إلا بعوض بشيء من الغنم قالوا ما في مشكله نعطيكم الغنم فذهب واحد من الصحابة وقرأ عليه الفاتحة الفاتحة قرأها عليه اقرأ الفاتحة او ابن الله مش قرأ عليه فاتحة وكلكم يعرف الفاتحة وجعل يتفل عليه يقرأ يتفل يقرأ فقام اللذير كأنما نشيط من عقال ما فيه قلب ما نشط من عقال يعني كالبعيد إذا فتكت عقاله انطلق وهذا من آيات الله فلما رجعوا للرسول عليه الصلاة والسلام كان أشكل عليهم الأمر هل يأخذون هذا, هذا العوض أو لا فقال النبي صلى الله عليه وسلم للقارئ وما يديك أنها رقية يعني ما الذي اعلمك انها رقيه اي يرقى بها على المرضى ويشفون باذن الله وهذا الاستثناء للتقريب وقال في, في, في الغنم خذوا واضربوا لي معكم بسهم اللهم صل وسلم عليه لماذا قال اجعلوا لي سهما منه هل لحاجته أو من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به من أجل أن يطمئنهم على أن هذا لا بأس به ولهذا ينبغي للعالم إذا افتى بقول مستغرب ويخشى ان لا تطمئن نفوس المستفتين به أن يفعل ذلك حتى تطمئن نفوسه وما أحسن قصة وما أحسن قصة عن شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله شيخ الاسلام ابن تيمية أعطاه الله تعالى علم المأثور وعلم المنظور يعني أعطاه الله تعالى علما في الأثار وعلما في العقل عنده من الأدلة العقلية والنقلية ما يفحم به خصمه حتى انه رحمه الله يستدل بالنصوص الذي استدل بها خصمه على من على خصمه نزل لما نزل التتار بالشام وفتنة التتار معروفة فتنه عظيمة لكن الله سبحانه وتعالى يسلط بعض الناس على بعض نزلوا دمشق في رمضان وأفتر رحمه الله الجند أن يفضلوا من أجل أن يتقوى على إيش؟ إيش؟ على الجهاد والقتال الصائم ما يمكن أن يتقوى على هذا واستفتي غيره من اهل العلم وقالوا لا لا رخصه لكم في الفطر الفطر اما لمرض او سفر وانتم لا مرض ولا سفر ما لكم رخصه ان هو رحمه الله فاصر على ان لهم رخصه واستدل استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجه في غزوه الفطر وكانت في رمضان انه لما دنا من لما دنا من مكه قال لاصحابه انكم لاقوا العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فعلل امرهم بالفطر بانه اقوى لهم فدل ذلك على ان الانسان اذا افطر للقتال في سبيل الله فانه لا حرج عليه ومع ذلك كان رحمه الله يمشي في صفوف المسلمين ومعه كسرة من خبز يأكلها في رمضان علشان إيش؟ علشان جماعة علشان يطمئنهم أنه ما أفتى إلا عن عن اقتناع واقتناع الإنسان بالعمل أشد من اقتناعه بالطوب صح توافقون على هذا؟ طيب في تلخيص لذلك لما حصل صلح الحديبيه بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وقريش امر اصحابه اين قاعده الاطوال والسلام ان يحلوا ويحلقوا لكن تعلمون ان الشروط في صلح الحديبيه كانت على المؤمنين ايش ثقيله وعظيمه فتمنعوا بعض الشيء تمنعوا لعل الله يأتي بفرج فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على إحدى أمات المؤمنين مغضبا وقالت ما شأنه قال اني أمرتهم أن يحلوا ويحلقوا ولكنهم لم يبادروا قالت اخرج، اخرج إليهم ولا تكلم احدا وادعوا بالحلاق وليحلق رأسك ولا تكلم أحدا ففعل عليه الصلاه والسلام خرج وجعل الحلاق فحلق رأسه فجعلوا يكاد يقتل بعضهم بعضا أيهم يحلق أولا لماذا لأنهم اقتنعوا واقتناع الإنسان بالفعل أقوى من اقتناعه بالقول نعم جزاكم الله خيرا. هذه معلمة تسأل وتقول هل يجوز للمعلمة أن تقبل هدية أو وردا من طالبة تدرسها أو من فصل بأكمله يشتركون في هذه الهدية وهل يجوز للمعلمة أن تكلف طالبة تدرسها بعمل خاص بها مثل أن تطلب منها أن تسطر لها دفترها أو تكتب أسماء طالبات الفصل في دفترها جزا الله, الله هذه المعلمة خيرا وكان ينبغي ايضا ان يصدر هذا السؤال من معلم ايضا هل يجوز للمعلم ان يقبل هديه التلميذ الجواب لا ما دام يعلمه فانه لا يجوز ان يقبل منه هديه لان الهديه تخضع الانسان لمصلحه المهدي خصبا عليه امر فطري أي إنسان يهدي إليك فإنك سوف تميل إليه فإذا قبل الإنسان هدية من شخص ونقول إنه يعني معلم المعلم قبل هدية من شخص ونقول إنه قلم بارك قيمته كم؟ خمسة وعشرين. ما شئتوا خمس وعشرين يا. ورأى التلميذ الآخر أنه قبل هدية الباركة القلم البارك من زميله أهدى إليه قلم أغلى منه خمسين ريال لأن الطالب يعرف أن هذا المعلم الذي قبل الهدية سوف, سوف يجنح إلى هذا الطالب ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم رجلا على الصدقه ياتي بالصدق من الناس بالزكاة يقال له عبد الله ابن اللتبية فجاء بالابن من الله قدم المدينة وقال يا رسول الله هذا لكم وهذا اهدي الي فانكر عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وقال اننا استعمل الرجل منكم على عمل فيرجع ويقول هذا لكم وهذا أهدي إليكم أفلا جلس في بيت أبيه وعمه فينظر أيهدى له أم لا عليه الصلاة والصلاة. هذا المعلم إذا أهدى إليه الثانيين لماذا أهدى إليه لأنه إيش؟ لأنه إيش لأنه أستاذه. لأنه أستاذه لأنه أستاذه لو لأنه أستاذه ما أهدى إليه لذلك نقول لا يجوز للمعلم ان يقبل هديه من تلميذ يعلمه سواء كان رجلا يعني سواء كان المعلم رجلا ام امرأة ولا تقولوا لي اذا تخرج التلميذ اذا تخرج التلميذ واهدى الى معلمه هديه اي يجوز ام لا يجوز انا ما في تهمه هنا ما في تهمه ونظير ذلك رجل أقردك عشر تلاف ريال أقردك عشر ريال هل يجوز أن تهدي له هديه لا يجوز ما, دام ما دمت لم توفي القرض فحرام عليك أن تهدي له هديه وحرام عليك أن يقبل هدية طيب لكن لما أوفيت القرض واعطيته هدية بدون شرط يجوز ولا لا يجوز يجوز انتبهوا لهذه النقطة إذا نقول لهذه المعلمة جزاه الله خيرا على التنبيه على هذه المسألة ونقول إنه لا يجوز للمعلمة ولا للمعلم أن يقبل هدية من التلاميذ إلا إذا انتهى التلميذ وتخرج فلا بأس نعم. جزاكم الله خيرا طيب السؤال طيب وهل يجوز للمعلمة ان تكلف احدى الطالبات بعمل نخصها نقول هذا ايضا لا جوز هذا لا جوز لان اذا كلفتها بعمل يخصها ثم قامت بالتلميذه اوجب ذلك ان ايش ان تحب التلميذه وتميل اليها وهذا لا جوز هذه المسائل يا اخواني حساسه جدا لان المعلم في الواقع مع التلاميذ كالقاضي مع الخصوم يجب عليه العدل التام بين التلاميذ والهدايا هذه ربما تحول بينه وبين العدل نعم جزاكم الله خيرا هذا صاحب مزرعه فضيله الشيخ مزرعه دواجن يقول لدي عدد كثير كبير من الدواجن ولدي فقاصات للبيض إيش؟ التي تفقس البيض ألف نعم وبعد م وبعد مدة مدة معينة نعرف ما إذا كان الصوص ذكرا ذكرنا أنثى فإذا كان ذكرا فإننا نقوم بحرقه مباشرة لأننا لا نستفيد منه وبقاؤه عندنا يكلفنا كثيرا فما الحكم في ذلك لكن الحكم هل هو يحرق القبلة من قبل روح الفكاس إن كان كذلك فلا بأس وإن كان بعد بعدا نفخ في الروح فإنه لا يجوز أن يعدب الحيوان بالإحراق. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هناك فتوى تنقل عن فضيلتكم عن الدش أن الدش أو الدش واستعماله ويتناقل بين الناس فهل هذه عنكم فضيلة الشيخ؟ أو الدش معروف هو الذي يعتقد. آه آه آه نعم القنوات الفضائية وقد بلغني أن فيه من البلاء والشر في العقيدة والأخلاق ما لا يسوغ للمسلم أن يشاهده وأنه يدمر العقيدة والأخلاق والدين هل توافقون على ما سمعت نعم نعم توافقون على هذا هذا وهو فيه يعني فيه جوانب إيجابية ومفيدة لكن غالبه وغالب ما يتلقاه الناس منه هو الشر والفساد طيب سؤال هل الرجل راع في أهل بيته أجيب. نعم راع في أهل بيته وهل اذا وفر لهم هذا الدش هل هو من الامانه او من الخيانه من الخيانه طيب اذا وافقتموني ان صاحب البيت راع في اهله استرعاه الله عليهم قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا والنبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل راع في اهله ومسؤول عن رعيته اذن أثبتت انا وانتم ان الرجل راع في اهله استرعاه الله ورسوله على اهله موافقون ولاو الموافقين طيب رقم ثنيان هل اذا وفر هذا الدش لهم اما بشرائه لهم او بتمكينه بتمكينهم من شرائه واقتنائه مع انه يشاهدهم يشاهدون هذه هذه الافلام الخبيثه هل هو غاش او ناصح غاش غاش الآن الان نطبق النصوص على هذه الحاله اسمع قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استرعاه الله على رعيه يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته الا حرم الله عليه الجنه يشكرون الان هل تنطبق على صاحب الدش او لا تنطبق تنطبق ولكن هنا مساله هذا النص عام هذا النص عام لا يجوز ان, أن ننزله على شخص بعينه بحيث نقول مثل لجارنا إذا ترك الدش لأهله إن الله حرم عليه جميع ما نقول هكذا لكن نقول بصفة عامة ما من عبد صرعه الله على رعية يموت يوم يموت وغاشر لها إلا حرم الله عليه جميع أما نشهد هذا الرجل بعينه لا ما نشهد وهذا هو الذي أوجب لبعض الناس أن يستشكل هذه الفتحة منا أو لا فالشهادة للمعين غير الشهادة للعموم انتبهوا لهذا طيب ألم تعلموا أن من قتل في سبيل الله فهو شهيد هكذا اذا نقول كل من قتل في سبيل الله فهو شهيد لكن إذا رأينا رجلا قد انغمس في في القتال وقتل ونعرف أنه رجل يختار الجهاد في سبيل الله هل يجوز أن نشهد بأنه شهيد أجيبه جماعة لا ما يجوز لكن نقول من قتل في سبيل الله فهو شهيد أما هذا بعينه ما يمكن أن نقول نحن نؤمن بأن كل من آمن وعمل صالحا فهو خير البرية وجزاؤه الجنة ألسى كذلك لكن لو رأينا رجلا مستقيما على الدين عاملا عملا صالحا هل نشهد له بعينه لا انتبهوا يا أخوانا للفرق بين التعميم وإيش والتعيين حتى تفهموا هل لا أشكالهم الموضوع ترجم الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه باب لا يقال فلان شهيد ثم استدل بالحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله يكلم بمعنى يجرح لكن الرسول احترز قال والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة جاء وجرحه يتعب دما اللون لون الدم والريق وريه المسك وخطب أمير ممين عمر الخطاب رضي الله عنه فقال إنكم تقولون فلان شهيد ولعله قد فعل كذا وكذا ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد ففرق بين التعميم وبين التعيم على كل حال نحن لما رأينا أن العوام لا يفهمون ولا يفرقون كتبنا ان من ترك الدش لأهله او مكنهم منه فانه يخشى ان يحق عليه هذا الوعيد نعم جزاكم الله خيرا هذه سائلة تقول توجد مجلات اذا جاء الوقت علمني اجلكم عشر العادي عشر القول ما مقال ابو عبد العزيز يقول توجد مجلات اجنبيه او تقول السائله توجد مجلات اجنبيه وبها صور النساء والرجال والهدف من هذه المجلات ان نختار لباسا معينا نعم اجعد تقول السائله توجد مجلات اجنبيه وبها صور للنساء والرجال والهدف من هذه المجلات أن نختار لباسا معينا ترتديه المرأة أو الرجل وبعد أن نختار هذا اللباس نبعث لهم المبلغ المطلوب فيرسلوا له لنا فهل يجوز اختيار الملابس من هذه المجلات الملابس التي من غير اللباس المعتاد عندنا تنقسم إلى قسمين ملابس محرمة إما لضيقتها وإما لقصرها وإما لكونها شفافة لا تسطر هذه لا تجوز سواء اختاروها من هذه المجلات أو ام لم يختاروها كل لباس قصير للمراه فهو حرام كل لباس خفيف يران من وراء الجلد فهو حرام كل لباس ضيق يتبين به مقاطع الجسم فهو حرام ادري اسمه قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس وهؤلاء هم الشرط الظلم ونساء كاسيات عاليات مميلات مائلات لا يدخلنا الجنة ولا يجن ريحها وإن ريحها لا يجر من نسيرة كذا وكذا قال العلماء معنى قول الكلاسيات عاليات أن عليهن كسوة لكنها لا تسرهن إما لقصرها أو ضيقها أو خفتها وإني بهذه المناسبة اوجه نصيحة إلى اخواتنا وأمهاتنا وبناتنا أن لا يتبعنا كل ناعق أن لا يتبعنا كلما كل رأينا موضة جديدة اتخذناها وتركنا اللباس الأول الذي ربما يكون أحسن وأكمل فتضيع الاموال بهذا سواء كان المال منها أو من وليها عليها أن تبقى على لباس الحشمه وأن لا تضيع المال لو أنك فتشت في بعض البيوت لو وجدت عند المرأة كم صنفا مش تقدرون عشرات يعني مئات لا لا لعل كل حال تجد عندها عشرة أنواع منها واحد والاخير يستعمل وتسعه ما تستعمل هذا اسراف والله تعالى يقول كلوا واشربوا ولا تسرفوا نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل هل شراء الشخص كفنا لنفسه هل شراء هل شراء الشخص كفنا لنفسه ووضعه في خزانه الملابس عمل مقبول ام مبتدع هل علم الغلط حتى يتذكر الموت واذا فجاه يكون مستعدا له أعجب. أعجب. أعجب السؤال. يقول السائل هل شراء الشخص كفنا لنفسه ووضعه في خزانه الملابس عمل مقبول أم مبتدع نعم وهذا عمل مبتدع ولا علمت أحدا ادخر كفنه نفسه إلا صاحب البردة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدي إليه بردة فقام رجل من الصحابة وطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام فأنكروا عليه قالوا كيف تطلبها من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو صلى الله عليه وسلم لا يرد سائلا قال اني ما ما طلبتها لألبسها ولكن لتكون كفني وهذا خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام لانه هو الذي يتبرك بثيابه اما الدخار الكفن الانسان فلا بدعه كذلك سمعنا ان بعض الناس يخرج الى المقابر ويتطجح في اللحم يذكر نفسه وهذا غلط ايضا الموعظه الحقيقيه موعظه القران فمن لم يتاذ بالقران فلا واعظ له القران هو الموعظه قال الله تعالى يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين الموعظ ايضا بما وعد الرسول عليه الصلاه والسلام فانه عليه الصلاه والسلام كان يعظ اصحابه احيانا مواعظ مؤثره تذرف منها العيون وتوجل منها القلوب نعم جزاكم الله خير يقول السائل فضيله الشيخ يشكل علينا امر العزاء او امر في العزاء وهو كيف نجمع بين ان اجر, أن أجر الذي يعزي اخاه المصاب اجر عظيم وبين ان الذهاب للعزاء من الامور غير المشروعه نعم إننا إن إنه ينبغي لطالب العلم أن يعلم أن إطلاقات الشرع تقيد بالعمل فهل كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذهب إلى المصاب ويعزيه ابدا بل إن إحدى بناته لما كان عندها صبي في سياق الموت أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم للرسول مره هل تسغر وتحتسب فان لله ما اخذ وله ما ابقى وكل شيء عنده باجل مسمى ولم يذهب لكنه لزمت عليه وحضر عليه الصلاة والسلام ولا اعلم الى ساعه هذه ان الصحابه كانوا يجلسون في بيوتهم ليتلقوا العذاب بل قال جرير بن عبد الله البجري البجلي رضي الله عنه كنا نعد الاجتماع اله الميت وصنع الطعام من النياح والحقيقة ان هذا كما هو غير موافق للشرع فهو غير موافق للعقل ايضا انت اذا جلست في بيتك وفتحت الباب للناس او اصلحت مع رجالا كأنك تقول للناس ايها الناس اني مصاب فعزوني هل هذا لاق بالعقل؟ لكن إذا علمت أن صاحبك حقيقة مصاب وذهبت إلى بيته لكونه قريبا لك أو صديقا لك تصبره على المصيبة فهذا خير ولا يوقع أنه بدعة لكن الجلوس للعزاء وإتيان الناس زرافات وزرافات وحدانا هذا هو الذي ينكر نعم. جزاكم الله خيرا يقول السائل هل يجوز التصدق بالاموال الربويه على الفقراء والمساكين وبناء المساجد بها في اوروبا مثلا وامريكا نحن على كل حال اولا الاموال الربويه لا يجوز اخذها اصلا مهما كان البنك لأن الله تعالى قال في كتابه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 والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعلن في حجة الوجاء أن ربا الجاهلية موضوع يعني الربا الذي كان في الجاهلية وهو عند أصحابه موضوع وأول ربا أضعوا ربا العباس بن عبد المطلب لأنه عمه فكان عليه الصلاه والسلام ينفذ الأحكام على قرابته قبل أن ينفذها على الناس المهم أن نقول لا تأخذ الربا حتى وإن أخذته لتصدق به لا يجوز لأنه خطيئة والخطيئة لا يجوز للإنسان أن يمارسها فهذا هو الواجب أن يجعل الإنسان الربع لكن لو فرض أنه دخل عليه من قبل وأراجع ان يتوب منه فليخرجه صدقة أو بناء مسجد أو الصح طريق تخلصا منه لا تقربا به لأنه لو تقرب به لم يقبل منه ولم تبرأ ذمته بذلك لكن إذا أخرجه تخلصا فلا بأس نخرجه في بناء مسجد في إصلاح طريق في تزويج معسر في صدقة على فقير وللفقير أن يقبل ذلك ولا, ولا حرج والذي يأخذونه ضيلة الشيخ بحجة أنهم ما يتركونه للبنك حتى يستفيد منه أصله ما دخل عليهم هذا لي بم... ليس كسب أموالهم ربما ترغط البنك مالك ويشتري به شيئا ويخسر هذا ما شيء إنما هو مالك حتى نقول ولك أصلا ما ملكته شرعا ولا واقعا يعني ما تدري هل هذا هذه الزيادة كانت نماء ملكك أو لا جزاكم الله خيرا سائلة تقول فضيلة الشيخ ما هو الحد الذي تقول تقول, تقول نعم. نعم ما هو الحد الذي ف... يجوز فضيله الشيخ سائله نعم ما هو الحد الذي يجوز قل قل, قل... قل... قل كلمة سائلت تقول سائلت نعم ما هو الحد اللي... كيف فضيله الشيخ, أي فضيلة الشيخ. <تصفيق> هو يقول فضيلة الشيخ فعد عزيز <تصفيق> نعم يقول ما هو الحد الذي تقول ما هو الحد الذي يجوز للمرأة أن تظهره من بدنها أمام النساء ذكر الشيخ رحمه الله أن نساء الصحابة في البيوت تكونوا أقمامهن إلى الرسل يعني إلى مفصل الكف و في الريئة في القدم إلى الكعب هذه عادة الانسان الصعابة وهذا هو اللباس المشروع نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول ما هي نصيحتكم للمرأة الأولى التي تغضب على زوجها عندما يتزوج بأخرى وتطلب الطلاق من أجل ذلك نصيحة للمرأة التي يتزوج عليها زوجها ان تصبر وتحتسب وتقول لزوجها بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير لان هذا لان هذا من المصلحه كثره الاولاد من المصلحه وهو من الامور التي رغب فيها الرسول عليه الصلاه والسلام قال تزوج الوجود الولود هل تصبر ولتحتسب ولا تدري فلعل الله يجعل هذه الاخيره مثل ابنتها في خدمتها ومراعاة خاطرها والزوج يجب عليه العدل بين الزوجات فإن كانت بكرا أقام عندها سبعة أيام ثم قسم وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثة أيام ثم قسم ويجب عليه العدل بين النساء فإن مال إلى إحداهما فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كانت له رأتان فما لا إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقهما أما طلبها الطلاق من أجل أنه تزوج فقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من سأل زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنه فعليها أن تصبر وتحتسب وقد بلغنا أن أناسا تزوجوا فغاضبت الزوجات الأولى ثم أخذهم هو بساعة البال وطول النفس وفي الأخيرة صار كأنهما أختار أو صارت كأنهما أختار نعم جزاكم الله خيرا يقول هل يجوز النكاح بنية الطلاق وإذا جاز ذلك فمن الفرق بينه وبين نكاح المتعة هذه مسألة تحتاج إلى بسط وأخونا أبو عبد العزيز يقول أعطيكم ربع ساعة والآن مضى ربع ساعة من فسحه نعم فلنقتصر على ما سبق درس الفجر و... وينقدر أن نحضر الفجر فهو خير شارك. نعم نحاول يقول هذا السؤال مهم الشيخ لا تجيبه ما عليه لا لا ساعة أخرى رب عبد العزيز شرف هذا وانت من منيه الطلاق نعم الله اعلم كم يوم سوف تدرك عندنا يا الله اعلم والله <تصفيق> نحاول ان شاء الله نحاول نحاول جزاكم الله خيرا واجل لكم الله وسلم سبحانك, سبحانك اللهم الله. الله ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك